فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة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 كما أن تمنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها